بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد